هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصدق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصدق, الصدق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانة هتان صابت بعطاه الثمرات حين بها يبني الإنسان بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيس وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل وطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن شكرا حلقات الصديق شكرا بالقرآن يليك أنت سماوات للروح وضموحنا لا تحقي ما أحلى أدر التجويد غت الورق عليك يزيد يا جيل ختم القرآن فاز وعند الله مزيد فاز وعند الله مزيد هذا النور كل لسان، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. هذا النور شفاء صدور فاضع الطرب كل لسان، وهنا حلقات الصديق. قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات صديق قلب ينبض بالقرآن